ذلك أ د ن ى أ ل ا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن ن ح ل ة ف إ ن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا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 من بعد وصيه يوصى بها أ و دين غير مضار وصية من, الله وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 فآذوهما فان آ ذ و ه م ف إ تابا و أ ص ل ح ا ف أ ع ر ض و ا عنهما إ ن الله كان توابا رحيما انما ا ل ت و ب ة على الله للذين يعملون السوء ب ج ه ل ة ثم يتوبون من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 و أ م ه ا ت نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم, ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أ ن يتوب عليكم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 وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إ ن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن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 بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أ م و ا ل ه م فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها إ ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ومن ََ يكن َُ الشيطان ََُّْ له َُ قرينا ًَِ فساء ََ قرينا ًِ وماذا َََ عليهم ََِْْ لو َ امنوا َُ بالله َِِّ واليوم ََِْْ ا ل ْ آ خ ِ ر ِ و َ أ َ ن ف َ ق ُ و ا مما َِّ رزقهم َََُُ الله َّ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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا, وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا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 الم تر الى الذين أ ُ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آ م ن و ا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله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 أ ام يحسدون الناس على ما آ ت ا ه م الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد ََْ اتينا ََْ آ ل ابراهيم َ الكتاب ََِْ و َ ا ل ْ ح ِ ك ْ م َ ة َ واتيناهم َََُْْ ملكا ًُْ عظيما ًَِ فمنهم َُِْْ من َْ آ م َ ن َ به ِِ ومنهم َُِْْ من َْ صد ََّ عنه وكفى ََ بجهنم ََََِّ سعيرا ًَِ إِنْ ا ل ذ ي ن كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا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 ولو أ ن ه م إ ذ ظلموا أ ن ف س ه م جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ولو أ ن أن انهم ا ع ل ي أن ن اقتلوا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم و أ ش د تثبيتا و ا ذ ا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وقالوا ربنا لمكتبت ا علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل قريب قل متى عدت يا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا